بسم الله الرحمن الرحيم والشمس يضحيها والقمر إذا تلاز. والنهار إذا جلها والليل إذا يوشاها والسماء وَالْأَرْضِ وَمَا طُحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَهَا وَقَدْ خَالَ فَمَنْ لَنَا عُمَّ الله مَا قتل الله يُنْزِقُ نَذَا One. that